بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد 123. وأنت بهذا البلد 124. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في 120. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا 121. أيحسب أن لم يره أحد 122. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فَلَقُط تحمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه فك رقبه او اطعم في يوم ذي مسغبه يتيم ذا مسكينا متربة ثم 111. وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة